وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا إ ل ي ه وفي اذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون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 فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ ل ا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه ف إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون ف أ م ا ع ا د فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا من أ ش د منا ق و ة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 وقيضنا لهم القرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول, القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين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 افمن ََ يلقى َُْ في ِ النار َِّ خير ٌَْ أ َ م ْ م ن ياتي َِ امنيه يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ إ ِ ع ْ م َ ل ُ و ا ما َ شئتموه ُُِْ ن َّ ه ُ بما َِ تعملون َََُْ بصير ٌَِ إ ِ ن َّ الذين ََِّ كفروا ََُ بالذكر ِِِّْ لما ََّ جاءهم ََُ و َ إ ِ ن َّ ه ُ لكتاب ٌََِ عزيز ٌَِ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 واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم و به من اضل ممن هو في شقاق بعيدا سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء ش ه ي د أ الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط